فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِن تَهُوَ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دَمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا لَئِن يَسْتَنكِفِ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف كف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوتفهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين فَانْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فامن الذين امنوا بالله و فاصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل وياهدهم ويهديهم اليه صراطا مستقيما